مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين غلبو ربنا فيقول الذين غلبو ربنا أخرنا إلى أجل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 وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرون في الأصفاد ترابيلهم من قطران وتغشا وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلا غل الناس وليُذرو به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما الألباب.